انذبي اجرح المسلمين على فجرها على الوف في المذبح تحت الظلام انذبي اجرح المسلمين على فجرها على الوف في المذبح ইন্ ফাল মশুর ইন্দ ফাল الشيخ والصبي ইন্দ ফাল মশুর ন انزف على الشيخ والصابي وعلى وطننا العربي اللي في عذاب اللي في عذاب, عذاب انزف يا جرح المسلمين على مجرها على ألوف المذبحين تحت انت فيا جرح المسلمين على فجر الآفة <تصفيق> على قلوف المذبحين تحت الثلاثة <تصفيق> انت فيا جرح المسلمين <تصفيق> المسلمين على حق ضايع من سنين كنت في دماء على وقى الموجود كان في السماء زي العالم مرفو في السما زي لا لمرفوع ما دي الضمير يانا وخلاص حنين الرب واعلى عالم وانت على التراب ما دي الضمير يانا وخلاص حنين الرب ويعي العلم وانزاد على التراب كنزف يا جرح المسلمين على فجر الاف على ألوف المذبحين تحت التراب كنزف يا جرح المسلمين على فجر يا في المدوحين تحت الطراط بنحكي ونقول مجدنا والبعض كارم سلنا بنحكي ونقول مجدنا وبالخداع كل الايات استسلمت الماضي ضاع لما النفوس اتحكمت وبالخداع كل الايات استسلمت وانفوس كتير اتغيرت باعت وطننا وبددت جرحت قلوبنا وشيدت قبل الشباب وإنفس كديرت غيرت باعت وطننا وبددت كرحت قلوبنا وشينت قبل الشباب اندف على مصر النبي اندف على الشيخ والصبي اندف على مصر مصر النبي اندف على الشيخ والصبي وعلى وطن العربي اللي في عذاب اللي في عذاب